أعوذ الله من الشيطان الربيب بسم الله الرحمن الرحيم Amen. Wow! <laughs> خاندار يا من لا يننذني و What was that way? Oh, my God. الله الله الذي <متصفيق> But in the morning, I'll see you next أو, أو تنتهي Whoa! <laughs> ah <laughs> Price Don't <laughs> move.